والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتهم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 يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله واذروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون فان اذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فض لله وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا أرؤوا تجاره أوله ونفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهم يجارا والله خير الرازقين